آممِنُوا بالِلاءِ وَرصُولي وَأَن فِ قُمِ م جَعَلَكُمْ مستُتَخْلَ فيِي نَفِي فََّذينَ آمَنوا مِنكُم وَأَن وما لَكُمْ لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بِرَبِّكُمْ وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم نؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 يَوْمَ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من نور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 اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَارُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُوَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أنما الحياة الدنيا لعب فروقی عیاتی وتفاخر بينكم وتكاثر في نئی فیلد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 قدأَْ سََّا رسُولنا بالِالبَناتِ وَأَزَلنا مهُم الكِتابابَ وَمزان لِيَقُومَ الناسَّاسُ بالِالقِصطق وَأَنزَلن الحَديدَ فيِيهِ بَعْسُ شَديد وَمَنافِع النَّاسِ وََلي عَمَ اللهَّ مَ صُروه وَرسُ إن الله قبي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وَرَهُبَانِيَّتَهْ يَتْبَعُونَهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالتِّغَاءِ الدَّوَامِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَفَى بِهِمْ فَاسِقُونَ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 لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فَضْلِ الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم